سوره الماعون بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين تشرج ارايت الذي يسيء ربنا الرحمن يشرذ الحناء في ظرير ونوه من الشجزه ونحقرنا وجير قر ششته ليل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون تقرحت بذي تظلان تظلثني ججان ينمزلني مدان فالغوشان وعسقطون